بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمد قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوزد عليه ورثل القرآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه إِنَّا سَنُرْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَكِيلًا إِنَّا شِعَةَ اللَّيْلِي أَشَد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار wrong well... واصبر على ما يقولون مُكَذِّبِينَ أُولَئِكَ مَا تَيَمَّمَ إِلَّا يوم تعجف الأرض والجبال وكانت الجبال فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيغا فكيف تت... تقول ان إن ان كفوا يجعل يوم من السماء السماء منفطر به كان وعده مفتر I nah ان سَمَاَءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ khaz ila rabbihi samila sadaqa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أن na qantum kum udan min thulun sayl laylin wa فَمِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ لِيلًا وَنَهَارًا علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ يَعْرِفُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقَرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُونَ fa fusikum min ذا ألفير الله